بسم الله كم المرفوعات سبعة نعم فاعل ونايب الفاعل فالمبتدى والخبر انت ما لك تلق منه هو سيجيبه ولا نحيله لغيره لا ما يصلح هذا تغش. هات وليس من التعاون طيب عند غيرك عندك ذكر أربعة تم ما بقي نعم خبر إنا واسم كان والتابع للمرفوع ويدخل تحته أربعة حسن البدل والعقل والنعت والتوكيد بسم الله خدناه أو بقي تعريف الفاعل ما هو الفاعل الاسم مرفوع المذكور قبله فعله ماذا نستفيد من هذا نعم نستفيد منه بعض الأحكام للفاعل الحكم الأولى أن الفاعل لا يكون لسما فخرج الحرف والفعل والثاني لا يكون لمرفوع فخرج المنصوب والمجرور فلا يصلح نصب الفاعل ولا جره لا يقال جاء زيدا ونجاء زيد نعم ثالث أن فعله يتقدم عليه فلا يتقدم الفاعل على فعله بل يجب تقديم فعله عليه قام زيد ولا ولايجو زيد قام على الفاعلية قال لماذا بدأ المصنّ المؤلف بالمرفوعات؟ وثنى بالمنصوبات بدأ بالمرفوعات لأنها عمد ولأنها الأصل لأنها عمدة لا يستغنى عن المرفوع بخلاف المنصوبات فهي الثلالي في المجرورات فالأصل فيها أنها فضلة رحد dengan confiance وثلث في المجرورات هذا هو السبب في تقديم المرفوعات على المنصوبات والمجرورات لأنها عمدة فلا تجد كلاما إلا وفيه مرفوعات أو فيه مرفوع من المرفوعات إما الفاعل أو الممتدى الخبر إلى آخر ذلك فلا يستغني كلامك عن مرفوع وأما المنصوب فيستغني عنه كلامك فتقول جاء زيد ما تحتاج إلى منصوب ذهب زيد جلس زيد لكن المنصوب ممكن يحتاج يعني يستغنى عنه وكذلك المجرور يستغنى عنه فبدأ بالمرفوعات لأنها عمده في الكلام فلا يستغني عنها الكلام فلا بد من مربوع في كلام الشخص. قال كيف أعرب هذه الجملة مات محمد وأين الفاعل محمد هو الفاعل محمد هو الفاعل لأن الفاعل إما أن يصدر أو لأن الفعل إما أن يصدر من الفاعل أو يقوم به هو فاعل متى ما صدر من أو الفعل من الفاعل فهو فاعل له قام زيد صدر منه القيام وكذلك إذا قام به مات زيد علم زيد فهو فاعل فالفعل إما يكون صادرا من الفاعل أو قائما به وعلى كل الحالين فهو فاعل له سواء قام به مثل الموت ما فعله محمد مات زيد لكن قام به فهو فاعل له وكذلك جلس زيد هذا من باب أوله لأنه صدر منه وهو الذي فعله فهذا لا بد أن يفهم أن الفعل قد يكون صادرا من الفاعل وقد يكون قائما به مات زيد علم زيد هذا ما صدرت من زيد وإنما قام به العلم وقام به الموت ومع ذلك يقال له فاعل هذا سيأتي معكم لكن سأل عنه الشخص لأنه ربما يستشكله يستشكله بعض الناس فجوابه هذا وهو فاعل يقال له فاعل ما تزيد بسم الله قال رحمه الله قالوه على قسمين ظاهر ومضمر فالظاهر قولك قام زيد ويقوم زيد وقام الزيدان ويقوم الزيدان وقام الزيدون ويقوم الزيدون وقام أخوك ويقوم أخوك تقدم معنى تعريف الفاعل وأنه الاسم المرفوع المذكور قبله فعله فهذه حقيقة الفاعل متى ما كان الأمر كذلك فيحكم على الاسم المتأخر عن فعله بأنه فاعل إذا كان اسما مرفوعا ذكر قبله فعله ثم ذكر رحمه الله تعالى تقسيم الفاعل فالفاعل محصور في هذين القسمين وهذا حصر استغرائي له إما أن يكون ظاهرا قام زيد أو يكون مضمرا قمت جلست قمت قعدت جلست قاما قعدا جلسوا قاموا هذه كلها مضمرة سيئة الكلام عليه إن شاء الله فلا يخرج الفاعل عن ما ذكره فإما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون مضمرا فالمضمر هو ما دل على متكلم كأنا أو مخاطب كأنت أو غائب كهو هذا هو تعريف المضمر ما دل على متكلم كأنا هذا يقال له مضمر أو مخاطب كأنت أو غائب كهو وقد يكون متصلًا ضربت ضربت ضربتي وكذلك ضرب أي هو فهذه حقيقة المضمر ما دل على متكلم كأنا وضربت هذا يدل على متكلم أنا وضربت يدل على متكلم أو مخاطب كأنت وضربت أو مخاطب كأنت وضربت أنت مخاطب وكذلك ضربت المتصل أيضا إيش مخاطب مخاطب كما سعيت الكلام على تقسيم الضمير أو غائب كهو وضرب أو غائب كهو وضرب هو منفصل وضرب فيه ضمير متصل تقول وإيش هو فالضمير قد يكون منفصلا وقد يكون متصل سعيت تقسيمه إن شاء الله وأما الظاهر فهو ما عدا ذلك الظاهر ما دم ما دل على المراد منه بدون حاجة إلى قرين التكلم أو خطاب أو غيبة فهذا هو حد الظاهر ما عدا ذلك أي ما دل على مسمى أي ما دل على المراد منه من غير حاجة إلى قرين التكلم أو خطاب أو غيبة وأما الضمير لابد معه من قرين التكلم يقول أنا أو خطاب أنت أو غيبة هو فلا بد من هذا. ولا الظاهر الاسم الظاهر هو ما دل على المراد منه من غير حاجة إلى تكلم أو خطاب أو إيش أو غيبة. هذا واضح. فهذا هو تعريف هذين القسمين الظاهر والمضمر فالظاهر ما دل على المراد منه من غير قرينة تكلم أو خطاب أو غيبة والمضمور عكسه. هو ما دل على متكلم كأنا أو مخاطب كأنت أو غائب كهو. طيب. ثم ذكر رحمه الله أمثلة الظاهر. فمثال الظاهر لأجل الإيضاح ليتبين للطالب ما هو الظاهر هذا. فقال رحمه الله قام زيد ويقوم زيد وقام الزيدون زيدون أو الزيدان ويقوم الزيدان. وأنت تلاحظ أن المصنف رحمه الله نوع في الأمثلة إشارة منه رحمه الله إلى أن الظاهر قد يكون مفردا وقد يكون مثنى وقد يكون مجموعا وقد يكون مجموعا وأن الرافع له قد يكون فعلا ماضيا قام سيد وقد يكون فعلا مضارعا يقوم سيد واضح وأن العلامة في الرفع أو في الفاعل قد تكون ضمة وقد تكون ألفا وقد تكون واوا قام زيد قام الزيدان قام الزيدون قام أخوك هذا كله أشار به رحمه الله إلى ما ذكر فالمصنف نوع الأمثلة كما تلاحظ ليش نوع الأمثلة وما اكتفى بمثال واحد أو بمثالين إشارة إلى ما ذكر أن هذا الظاهر قد يكون مفردا أليس كذلك وقد يكون مثنى وقد يكون مجموعا كما في الأمثلة قام زيد وقام الزيدان وقام الزيدون طيب ثم كذلك أيضا أشار إلى شيء آخر وهو أن الرافع للفاعل أن الرافع للفاعل قد يكون فعلا ماضيا قام زيد وقد يكون فعلا مضارعا يقوم زيد. هذا واضح وأيضا أشار إلى شيء ثالث وهو أن هذا الفاعل قد يكون مرفوعا بالضمه وقد يكون مرفوعا بالالف وقد يكون مرفوعا بالواو قام زيد قام الزيدان قام الزيدون قام أخوك ليس كذلك هذه كلها أمثل أشار بها رحمه الله إلى المراد ولم يذكر الأمر في رفع الفاعل لأن الأمر لا يرفع الفاعل الظاهر استغلالاً، لذلك ما ذكر الأمر ذكر الماضي وذكر المضارع فقط في التمثيل واكتفى بهما ولم يذكر في التمثيل الفعل أو فعل الأمر. لماذا لم يذكر في التمثيل فعل الأمر مع الظاهر؟ سات يذكره مع ربما يذكر إن شاء الله مع المضارهوم يذكر لكن نذكر له أمثلة مع المضمر لماذا لم يذكر الفعل أو فعل الأمر مع الفاعل الظاهر؟ ويمثل له لأن فعل الأمر لا يرفع الظاهر استقلالاً لا يرفعه استقلالاً فلا يقال قم زيد قم زيدان قم زيدون هذا ما هو موجود أبداً هذا ليس بموجود وإنما يرفع المضمر استقلالاً وأما الظاهر ففعل الأمر لا يرفعه استقلالاً أبداً هذا واضح وأما على سبيل التبع مثلا العطف على ما تقدم نعم يرفعه اسكن أنت وزوجك، أسكن أنت وزوجك. رفع الظاهر، لكن هل استقلالاً؟ لا على سبيل التبعية. معطوف على الفاعل المتقدم. فعلى سبيل التبعية يرفعه. وأما على سبيل الاستقلالية قم زيد، قم زيدان، قم زيدون. هذا ما يكون مع الأمر أبداً. لكن على سبيل التبعية قم أنت وزيد، قم أنت وزيد يرفعه. لأنه معطوف على ما على ما تقدم فهذا يجوز أن يرفع فيه الأمر الظاهر وأما يكون بعد الأمر مباشرة ما هو معطوف على شيء هذا لا يكون هذا واضح. فلذلك تلاحظ هنا ما مثل له وإنما مثل المضارع في رفعه الظاهر وكذلك يضل الماضي. طيب فلا يستشكل الشخص اسكن أنت وزوجك فلا يقول هنا كيف رفع الظاهر نقول رفعه نعم لكن ما على سبيل إيش الاستقلال، وإنما هو تابع لما، لما قبله، فيرفعه على سبيل التبعية، يقُل تابع لما قبله، نعم. أما أنه يرفعه استقلالا من غير تبعية، فهذا لا يوجد. أن الأمر يرفع الظاهر استقلالا لا يوجد. طيب، فنمر على مثل إعرابا. فعندما قام زيد، قام في علماء، أحسنت. وزيد فاعل مرفوع قل فاعل ظاهر لأننا نحن على طريق التعليم نريد أن نطبق ما يذكر هنا قام فاعل ظاهر مرفوع وعلامة رفع الضم الظاهرة على آخره أحسنته طيب ويقوم زيد داود سلمان أبو داود نعم يقوم فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ضم الظاهر على آخر أحسنت وزيد فاعل ظاهر أحسنت مرفوع علامة رفعه ضم الظاهر على آخر أحسنت وعندك قل جاء الحق وزهق الباطل قل جاء الحق وزهق الباطل نعم بس نريد جاء الحق وزهق الباطل جاء في علماء على الفتح لا لامحل لهم نعراب طيب احسنت ترى الحق فاعل مرفوع لامت رفعي هو اسم ظاهر ضم الظاهر على آخره وزهق الباطل لو حرف عطف وزهق في علماء والباطل وزهق اسم ظاهر وهو فاعل مرفوع لام تربيع ضمة الظاهر على آخره وأنت هذا اقتربت الساعة وانشق القمر اقترب فعل ماض أحسنته وتأ اقتربت الساعة تهذيش وقل لها مرت معك فيما تقدم نعم حرف للتأنيث لأن الفاعل مؤنث فيؤت بالتم مع الفعل طيب حرف يدل على التأنيد فلا محل له من الإعراب حسنت والساعة فاعل مرفوع لم ترفع الضم الظاهرة على آخره طيب وانشق القمر لهو حرف عاطم وانشق فعل ما ضو القمر فاعل ظاهر مرفوع لم ترفع الضم والظاهرة. طيب قال وقام الزيدان توضل. قام في علماء مبني على الفتح أحسنته نعم أحسن وهو فاعل ظاهر وأنت يا أخي انظر هنا وإيش عليكن هذا أنت طيب عندك وما يستوي البحريني إيه انته وما يستوي البحران يستوي في علم المضارع البحران ا مرفوع علامه رفعه ضمه مقدره في علم المضارع البحران فاعل وهو اسم مضاهر مرفوع علامه رفعه الألف لأنه مثنى أحسنته وأنت الذي بجانبه فلما تراء تراءت الفئتان تراءت في علمات مبني على الفتح والتاء حرف تعنيث لا محل له من الإعراب أحسنته فئتان فاعل مرفوع علامة رفعه نحن الآن نضرب الأمثل على قام الزيدان ويقوم الزيدان في آتاني فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف والنون عوض عن التنوين في الاسم الفرط كما تقدم معكم والشاهد أن الفاعل هنا ظاهر وهو مثنى أن الفاعل ظاهر فهو أيضا متنى طيب قال وقام الزيدون ويقوم الزيدون طيب احسنته الزيدون فاعل مرفوع على امترفعه الواو لأنه جمع ذكر سالم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد لا محل لها من العراب والفاعل هنا ظاهر قد أفلح المؤمنون طيب الحرف تحقيق وأفلح في علمات مبني على الفتح لا محل لهم لعرب المؤمنون فاعل وعلام رفعه أحسنته والنون عيوض عن تنيف لسمفرد وأنت لا يأكله إلا الخاطئون فعل مضارع يأكله فعل مضارع مرفوع لا مترفع الضم الظاهر على آخر والها مفعول به لا يأكله أي هذا الطعام إلا الخاطئون إلا هنا سيأتي معكم إن شاء الكلام عليه هنا حرف حصر استثناء مفرق سيأتي الكلام عليه إن شاء الله والحصر هنا الخاطئون فاعل مرفوع لا رفعه وهو فاعل ظاهر هنا لا رفعه الواو لأنه جمع ذكر سالم وأنت ما يعلمها وما يعلمها إلا العالمون وما يعقلها نعم وما يعقلها إلا العالمون بس العالمون فقط وهيض المضارع لابد يعرب لأننا نحن في صدد كلام علي أنت أنت وما يعقلها إلا العالمون ما حرف نفي يعقله يعقل فع الصوتك يا خيب نمشي وضع يعقل فعل مضارع مرفوع على ما ترفع ضم الظاهر على آخره لأنه تجرد من ناصب والجازم فيكون مرفوعا على ما تقدم من القاعد والها في به العالمون إننا نتحصر العالمون هذا هو المطلوب منك بس العالمون ما لا لقى ما يتكلم طيب أنا سأعرف النياب عنه العالم فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين في الاسم الفرد والرافع له هنا فعل مضارع وفي المثال أيضا المتقدم لا يأكله فعل مضارع وما ذكر أولا فرفعه فعل ماض قد أفلح المؤمنون فالرافع الفعل إما ماضيا وإما مضالع إما أن يكون ماضيا وإما أن يكون مضالعا قال وقام الزيدون ويقوم الزيدون وقام أخوك ها تفضل قام فعل ماض عندكم قام الرجال آه جمع تكسير عندكم طيب قام الرجال يقول الأخ عندهم قام الرجال نعم طيب حسنت فاعل مرفوع لامت ربعي ضم الظاهر على آخره حسنت لأنه جمع تكسير وهو اسم ظاهر أحسنت طيب عندك يا أخي عندك الذي هو في الأخير إذا بلغ الأطفال منكم الحلم بلغ في علماء والأطفال فاعله جمع تكسير جمع طفل مرفوع على امترفعه ضم الظاهر على آخره أحسنته والشاهد فيه الآية الأطفال هنا فاعل ظاهر وهو جمع ومن أي نوع الجموع جمع تكسير والمتقدم الزيدون جمع مذكر سالم أحسنته طيب وقام أخوك عند الأخ هذا أنت قام في علمات مبني على الفتح وعلامة رفعه وأخوك فاعل مرفوع علامة رفعه ألواء لأنه لأنه من الأسماء الخمسة على ما تقدم معكم أشقامت أشق يعني عندكم زيادات تقومون هندات، الزيادة طيب يعني، كلكم عندكم هذه الزيادات الموجودة، طبعت مالك معكم ليش؟ طبعت خينا مالك، طيب. قال وتقوم الهندان، يعني نوع على الأمثلة، مذكروه من أمثلة، نحن ما عندنا هذه. وهي مهمة جدا نقرأ من هنا قال ويقوم الزيدون وقامت رجال ويقوم الرجال وقامت هند وتقوم هند فعند من قام في علماق مبنع الفتح والتالث تانيث حرف لا محل لها من الإعراب أحسنت لأن الفاعل مؤنث يؤتى بها في هذه الحالة وإذا كان مذكرا لا يؤتبه قام زيد فإن كان الفاعل مؤنثا قلت قامت هند طيب وهند فاعل مرفوع لامت رفعه ضم الظاهران ويمثل له هنا في هذا الموضوع اقتربت الساعة مؤنث مثله اقتربت الساعة يوضع بجانب هذا قال وقامت الهندان نفس وقام الزيدون، الزيدان ولكن زيدة أتى فقط هذا تقدم قال وتقوم الهندان وقامت الهندات وعند من تعربت أنت. انت ليهم هذا الأخ في جزائري فضل وقامت الهندات قام في علماء أحسنته والتاتة التانيث لا محل لها من العراق والهندات فاعل على محسنة وعلامة رفع الضم الظاهر على أخيره وهو فاعل ظاهر حسنت. وهو أيضا من باب جمع مؤنة السالم ممكن أن يضافنا الآية إذا جاءك المؤمنات إذا جاءك المؤمنات فالمؤمنات فاعل مرفوع علامة رفع الضم الظاهر على أخيره وهو جمع ذك مؤنة سالم قال وقامت الهنود هذا جمع تكسير الهنود جمع هند فهند تجمع جمع لهن السالم يقال هندات وتجمع جمع تكسير فيقال هنود وهو جمع هند المعلومة فلها جمعان إما أن تجمع جمع لهن السالم كما سمعت وهذا هو المشهور هندات أو تجمع جمع تكسير هنود جمع هند أيضا قال وقامت الهنود وتقوم الهنود وقام أخوك ويقوم أخوك وقام غلامي تفضل قام في علمات أحسنت علامة رفعي علامة رفعي ضمه مقدر على أخير منع منظوري اشتغل المحل بحركة المناسبة لا اشتغل. نعم اشتغل المحل بحركة المناسبة غلام مضاف ولي مضاف إليه وأنت قل إنما حرم ربي الفواحشة إنما حرم ربي بس حرم ربي ونظير قام قلامي حيث العراب نعم حرم في علمات وابنع الفتح وربي فاعل مرفوع على مترفعيه ضم مقدرة منع منظورها اشتاء المحل بحركة المناسبة أحسنت ورب مضاف لها مضافره ونظيره قل أمر ربي بالقسط قل أمر ربي بالقسط وهو نظير هذا حرم ربي قال ويقوم غلامي وما أشبه ذلك الحاصل السفيد أيضا مما ذكر هنا من زيادات في المتن مع ما ذكرنا أن الفاعل يكون مفردا ومثنى ومجموعا وأن الرافع له قد يكون ماضيا قد يكون فعلا ماضيا وقد يكون مضارعا، وأن علامة الإعراب قد تكون حركة وقد تكون إيش حرفا وهذا الحرف إما أن يكون ألف أو أو أو كما تقدم في الأمثلة يزاد أيضا كذلك على ما تقدم أن الحركة قد تكون ظاهرة جاء زيد قام زيد وقد تكون مقدرة قام غلامي هذه إضافة لما تقدم أن الحركة قد تكون ظاهرة قام زيد وقد تكون مقدرة قام غلامي والمانع من ظهورها هذه المقدرة إما أن يكون اشتغل المحل بحركة المناسبة أو, تكون ايش؟ أو يكون التعذر أو يكون الثقل على ما تقدم معكم جاءته البشرى عندما جاءته البشرى جافع الماضي علماض أحسنته وعلام فعل ماضي لا محل له من عراب أحسنت طيب والتحرف تأنيث لا محل له من عراب والبشرة والها مفعول به مقدم جاءته مفعول به مقدم ضمير متصل في محل نص مفعول به مقدم والبشرة فعل مرفوع لم ترفعيه ضم مقدرة منع من منظورها التعذر أحسنت وإذ قال موسى أيضا من هذا الباب موسى فاعل علامة رفعي ضم مقدرة منع من منظورها التعذر لا يصلاها إلا الأشقى لا يصلاها إلا الأشقى ما يعرف الأشقى فاعل مرفوع علامة رفعي ضم مقدرة منع من منظورها التعذر وقد يكون الثقل كما هو معلوم لا ينكحها إلا زان أو مشرك أصله زاني لا ينكحها إلا زاني الأصل لكن حذفت اليا وجيء بالتنوين وإن الأصل فيكون فاعل مرفوع لا ينكحها إلا زان فاعل مرفوع لا ترفع ضمه مقدرة على اليا منع من عمضورها الثقل واضح هكذا تقول لا ينكحها إلا زان أصله زاني لا ينكحها إلا زاني حذفت اليا وجيء بالتنوين فيكون الفاعل هذا مرفوع لا ترفع ضمه مقدرة منع من ظهورها الثقل ضم عليهش على النون هذه ولا على الياء المحدوهة على الياء المحدوهة منع من ظهورها الثقل فمن يعرف هذه الآية يوم يدعو الداعي أنت الولد هذا يدعو فعل مضارع والداعي فاعل مرفوع لام تربعه الضم المقدر على الياء منع من ظهورها الثقل أحسنتم محدو منع منظورها الثقل أحسن حذفة هنا نونفق طيب بارك الله فيكم هذا هو الحاصل يا أخوان من هذا الدرس أن الفاعل على قسمين وهذا التقسيم يحفظ هذا التقسيم يحفظ ظاهر ومضمر وأن الظاهر منه قد يكون مفردا وقد يكون مثنى وقد يكون مجموعا والمجموع قد يكون على الأمثلة والمجموع قد يكون جمع مذكر سالم قد يكون جمع تكسير قد يكون جمع أنث سالم لأنه نوع في الأمثلة يشير إلى هذا أن الجمع ليس مقصرا على جمع معين بل يشمل الثلاثة الجموع جمع مذكر سالم الزيدون جمع تكسير الرجال جمع أنث سالم الهندات وهو مثل بهذا يشير لك إلى ما ذكره وأن الرافع للفعل المضارع للفاعل الظاهر وأن الرافع للفاعل الظاهر إما أن يكون فعلا ماضيا أو يكون فعلا مضالعا وأن حركة الإعراب في الفاعل الظاهر إما أن تكون ضمى قام زيد أو تكون ألفا حرفا قام الزيدان أو تكون وواوى قام الزيدون وهذه وأن المرفوع بالحركة قد تكون الحركة فيه ظاهرة قام الزيد وقد تكون فيه الحركة مقدر قام غلامي وتقديرها إما أن يكون للتعذر كما في العمثل المتقدمة لا يصلى إلا الإشقاء أو يكون ليش للثقة اليوم يدعو الداعي أو يكون اشتغال المحل بحركة المناسبة قل أمر ربي وكذلك جاء غلامي هذا واضح الدلس واضح هذا هو خلاصة الظاهر نزيد لأن بعض الأخوة يقول نتأخر وقت الله صحيح Ilahuna subhanahu alaihi wa